بسم الله الرحمن الرحيم. الإسلام رائع إنك آيات كتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشّر الذين آمنوا وبشّر الذين آمنوا أن لهم قد مصدقا عند ربهم.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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفتي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم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 والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى طراط متقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَلْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَيَّ نَتَعْبُدُونَ فَكَفَأَبِي اللَّهِ شَهِيداً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَوَابِنِينَ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 وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُل أَفَلَا تَتَّقُونَ فذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ما يعيده قل الله يبدأ القلقة ما يعيده فأنتم تُفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق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 وما كان هذا القرآن أي يُفْتَرَى مِنْ دونِ الله ولكن تَصْدِيقَ الَّذي بين يَدين وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ لا رِيبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ فَتَرَاهُ قُلْ فَأَتُوا بِصُورَةٍ مِثْنِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِنْ دونِ الله إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقص وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 الآن وقد كنتم به تستعجنون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذابا قل دي هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبعونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين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 متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عَلَيْهِمْ نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مطامي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 فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا تَعْلَمُونَ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَقُولَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَبُوهُ فَنَجَيْنَهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْقُلْقِ وَجَعَلَ لَهُمْ خَلَائِكَ وَأَغْرَقْنَا النَّذِيرَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَأَوْضُلْكَ إِنَّهُ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فما كانوا ليغمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على خنوب المعتنين ثم بعثنا من بعدهم متواهرون إلى فرعون وملئه إلى فرعون وملئه بأيات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 فَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ اقْتُلُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى أَنقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ فَرَمَا الْقَوْمَ قَالُوا مُتَمَادَى بِالسِّحْرِ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ فَمَا آمَنَ لَهُمُ الْمَوْتَى إِلَّا ذَرِيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِمْ عَلَى قَوْمٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ أَنْ يَفْتِنَهُمْ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 ربنا طمس على أموالهم واشد على قلوبهم فلا يؤمنوا, فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تستبعا لسبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم في العون وجنوده بغيوا وعدوه حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت إلا الذي آمنت به بن إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإنك ترى من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوءنا بني إسرائيل مبوؤا قلصوا ورزقناهم من الطيبات. فَمَقْتَلُوكُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ رَبَكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَقْتَلُونَ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَاسْأَلْ النَّذِيرَ يَقْرَأُنَّ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ قد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتدين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من القاتلين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قيَّة آمنت فنبعها إيمانها إن لا قوم يُنذ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ النِّقْضِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَعْلَاهُمْ إلَى حِينٍ وَلَوْ شَاءَ أَرَضُكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُنَّ تَحْتَ أَيَّكُونُ مُؤْمِنِينَ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وماتوا للآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظمين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 واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحصن الله وهو خير الحاكمين